بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجام وبست الجبال بسام فكانت هباء مصر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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صغر موبونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس بالمعين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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكاء أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل من يحبون لا بارد لا كرين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصطفون على الحيث العظيم وكانوا يقولون إذا مثلنا كنا ترابا عبادا أيننا لمبعوثون أو آباء إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشارعون عليه من الحميم فشارعون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 نحن قد درنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو تذكرون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 أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشفون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمكوين فسبح باسم ربك العظيم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 فبهذا الحديث أنتم مدهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه من قبل تبصرون، فلو لا إذا بلوت الحلقون وأنتم حين إذنتم ظرور، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنس